İslami, ömürüle aylı İslamı, gayşüle aylı İslamı, ömürüle aylı İslamı. Dört ruhla ilbari, lahu jehri ve ısrarı. Dört ruhla ilbari, lahu jehri للباري له جهري وإسرائي نظرت الروح للباري له جهري وإسرائي به قد عزت أجدادي وفيه مجد أحفادي به قد عزت أجدادي وفيه مجد أحفادي فأموالي وأولادي في ديني وإسلامي أعيش لأجل إسلامي أمورت لأجل إسلامي أعيش لأجل الإسلام، أموت لأجل الإسلام، نظرت الروح للبالي له جهري وإسراري، نظرت الروح للبالي له جهري وإسراري، من الإسلام أفكاره وللإسلام أشعاره، من الإسلام أفكاره وللإسلام أشعاره، وفي الإسلام. اجلس لبي بدرت الروحا للباري له جذري واسراري بدرت الروحا للباري له جذري واسراري فتحنا كل ما امورينا كل دستوري فتحنا كل ما امورينا كل دستور وما الاضلام كنوري ولا دين كاسلامي أعيش لأجل إسلامي، أموت لأجل إسلامي. عيش لأجل إسلامي، أموت لأجل إسلامي. الروح للباري له جهري وإسراري. نظرت الروح له جهري إلى القرآن إخواني، إلى تقوى وإيماني إلى Nasır illahina